ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن كمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن انا سمعنا منادين ينادون للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار